بسم الله الرحمن الرحيم أتلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 112. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 113. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وَمِنَ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 113. يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما 112. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قِيلَ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 117. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 118. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا الصفها ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا 119. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 110. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 117. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 118. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فَلَمَّا أَظَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّذَا يُرْضِيُونَ قُمُ بُكْمُ النُّعْمِ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 112. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 113. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماة بناءاً وأنزل من السماء ماء وأنزل من مِنَ ماء فأخرج به من السموات رزقا لكم 119. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 110. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.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 كُلَّمَا كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها خالدون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 112. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 113. قال ربك للملائكة إن جعل في الأرض خليفة قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويستكدما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 بِأَسْمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنتم تكذون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 وقلنا يا آدم إسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 119. فأذى الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 110. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب علي إنه هو التواب الرحيم 110. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ نُهُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياه يفرهبون. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كَافِرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركيع أتأمرون الناس بالبر وتن سون أنفسكم وأنتم تثنون الكتاب، أ فلا تعقلون، واستعينوا بالصدر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخواشعين، الذين يظنون أنهم لا أولاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَتَخُو يَوْمًا لَا تَجْذِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَا سَوْءَ مَا قُمْتُمُ الْعَذَابُ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 وَإذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِلْفَةُ طُغُوٌّ إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا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 112. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 113. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 114. مَا من طيبات ما رزقناكم 117. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من بق لها وفومها وعدسها وبصلها 112. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 113. إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم 114. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا فيه لعلكم تتقون 113. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 114. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 117. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 118. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا 117. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 118. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي 119. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر بين ذلك 117. فافعلوا ما تؤمرون 118. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 117. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمفتدون قال إنه يقول إن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 والله مخرج ما كنتم تكتمون 113. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 113. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 114. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 115. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 113. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 114. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 117. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 118. قل أتخذتم عند الله عهدا اللَّهُ يخلف الله عهده 119. أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 119. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القربا واليتامى والمساكين وذى القربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة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 الاثم والودوان وان ياتوكم مسارات فادوهم وان ياتوكم مسارات فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 112. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذي في الحياة الدنيا 113. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 114. وما الله بغافل عما تعملون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 117. وقالوا قلوبنا غلح بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 118. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما بما وراء الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أم الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم فساب البينات ثم تخذتم العلم بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم قر خذوا ما تينكم بقوتي وسمع قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإسمى يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن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 112. والله بصير بما يعملون 113. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نذله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل عمك ألف إن الله عدو وَلَقَدْ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا وما بِهَا بها إلا الفاسقون 118. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 119.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 119. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق 115. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمَنُوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 112. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 114. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 117. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 118. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 119. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وَأَدَّكَ من هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدْ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِن 111. إن الله على كل شيء قدير 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 117. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا 118. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محصن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون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 يدخلونها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله 111. إن الله واسع عليم 112. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 113. بل له ما في السماوات والأرض 114. كل له قانتون بديع السماوات والأرض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْثِينَ كَذَلِكَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 119. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 110. الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 117. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 118. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 قَالَ قال إني جاعلك للناس قَالَ 113. قال ومن ذريتي 114. قال لا ينال أهد الظالمين 115. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَلِكَ بَلْدًا آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِيَ عَهْوَ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْطَرُوهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وبيث المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 ربنا وبعث فيهم رسل منهم يتبله عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويذكّيهم ويعلمه الكتاب والحكمة ويذكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم. 112. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 113. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف، وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أننا 116. ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 115. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 116. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم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 117. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 118. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 119. وما جعلنا القبلة التي كنت انت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبين وإن كانت لكدرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ حَدِىثُ النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ السماء لَّوَّلَيْنَنَّكَ فِي مِلَّةٍ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 119. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغادل عما يعملون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 117. ومن البعض ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 118. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 انتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم فلا تخشهم واخشوني ولأتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا نبلون نكون بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشري الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيرت قالوا إن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 119. إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوى غيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهداة بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم لَّالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ما رُنُؤَلَّاك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قاالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 والفلك التي تيري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به, به الأرض بعد موتها وبثت فيها من كل دار وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من 114. ويحبون الله أندادا يحبونهم كحب الله 115. والذين آمنوا أشد حبا لله 116. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبوا الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراؤوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين 117. يتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا 118. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها لا يأكلوا مما في الأرض حلالا قيما ولا تتبعوا قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالصدوء والبحثاء وأن تقولوا وعلى الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء قم بكم عمي فهم لا يعقلون يا <تصفيق>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 فَمَن يَقُلْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ تَلَائِمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَجْتَهُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ويجثرون به ثمنه قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكرهم ولهم عذاب أليم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 وَإِنَّ الَّذِينَ خَتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوْهُ أَكْمَتِ بَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ رَمَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وأت المال على حبه ذوي القبا واليتامى والمساكين وذن السبيل والسائلين وبالرقاب والسائلين وبرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموحون بعهدهم إذا عاهدوا والموحون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البكى الاء رب الله وحينا الباء اولئك الذين صدقوا واولئك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ أَوْ إِثْمًا 114. فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 115. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 118. أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه كدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعْ غَيْرًا فَهُوَ غَيْرُ اللَّهِ وَأَنْتُمُ خَيْرُ الْكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُوَّانُ هُدًى لِلنَّاسِ 117. وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم 119. ومن كان مريضا أو على سفر فعدكم من أيام أخر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 119. يحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم 110. كن لباس لكم وأنتم لباس لهم 111. علم الله أنكم كنتم 117. فتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى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 117. تلك حدود الله فلا تقربوها 118. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا أموالكم بينكم الباطل وتذلو بها إلى الحكام وتذلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل 117. قل هي مواقيت للناس والحج 118. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 119. وأتوا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 117. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 118. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ جَدِيدُ الْعِقَارِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فتوقة ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَتَكُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ أَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ 118. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 119. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 112. ومن النات من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 113. وإذا تولى تعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ اللَّيْزَاةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَارُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِفَضْلِ أَمْوَالٍ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِالْعِبَادِ يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 119. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلمون 114. الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في من الغمام والملائكة وقضي الأمر 116. وإلى الله ترجع الأمور 117. إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ذين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 118. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 119. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب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 117. مستهم البأساء والضراء وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون 117. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 118. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 119. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 112. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 113. وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم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 117. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيط. 117. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا 118. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب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 112. والله غفور حليم 113. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم 114. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقعوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر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 119. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 117. شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 112. والله بما تعملون خبير 113. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 119. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 110. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَعْفُوا أَوْ تَسْتَغْفِرُوا لَهُنَّ وَإِن كُنَّ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 متاعا إلى الحول غير إخراج 113. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 119. حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 119. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا 110. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا 117. قال أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 118. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 112. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم 113. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالَوُتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي بَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي من اغتر فغوفا بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه وول الذين آمنوا معه قالوا لا قاتلنا اليوم بجالوت وجنوده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 ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 117. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 118. لا إله إلا 117. لا تأخذه سنة ولا نوم 118. له ما في السماوات وما في الأرض 119. الذي يشفع عنده إلا بإذنه 112. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 113. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 114. وسع كوسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفّر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث 119. قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يَاوُتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ان آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قَالَ اِذَا ٱللَّهُ مُفْتِنٌ فَاِنَّ ٱللَّهَ يأتي بالشمس مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظالمين 117. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها 118. فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث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 طير فصوّهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم ذعهن يأتيك سعيًا وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 112. والله واسع عليم 113. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم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 117. والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى.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 119. كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير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 نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 112. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 بآخذه إلا أن تغمض فيه ولَمْ أنَّ الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 114. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 111. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تغفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُقْتُرُوا سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم 117. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا 118. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أمواله يُورُونَ عَلَى يَتِم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو رُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَهُ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 مَسَّمَن فَضَّهُ وَلْيُتَبَّيْنَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَلْيُتَبْ وَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا أبناء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 124. وإنكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتب ثمها فإنّه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخلون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 117. نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 119. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت عَلَى الْقَوْمِ على القوم اللَّهُ الْعَظِيمُ الله